فكيف كان نكير فلم تر أن الله أنزل من ما رات مختلفا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي وَدَّ بِوَانٍ أَنَّ إِنَّمَا إن الله عزيز رفور إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما عزقناهم سرا وعلانية أن يرجون تجارة لن تبور إنه غفور شفور